يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبهون ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين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 وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ والعصيان أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ۚ من الله ونعمه والله عليم حكيم حَكِيمٌ رائفتان من المؤمنين قد تلو بينهما فإن دعت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحو بينهما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 أخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس لإسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا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 إِنَّ الله تواب رحيم يا أَيُّهَا الناس إِنَّا خلقناكم من ذكر وأنفى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا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 وَإِن تُطِيعُ اللَّه وَرَسُولَهُ لَا يَجْتَمِعُ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْءٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا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 والله بكل شيء عليم يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَن أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَل لَّهُوَ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ